Синь. فلسطين دم البطل نور في قلوبنا أحمد ياسين صوت الوطن كبر الله أكبر يا فلسطين دم البطل نور في قلوبنا أحمد ياسين الخضر في رصاصنا نعيش روحك خدت حرة في بتلاقيك بتلاقي الطيور الخضر بيت رابها نحن أرقطق أرض الثورة بيت رابها نحن أرقطق دمك علينا دين قول العمر وسنين صوت الوطن كبر يا فلسطين دم البطل نور بقلوبنا أحمد ياسين صوت الوطن كبر الله أكبر يا فلسطين دم البطل نور بقلوبنا أحمد ياسين للمرجى لي عنوان والقادي ما ذلو حامس يا فرسان نعشي البطل علو حامس يا فرسان نعشي البطل علو وعلو سلاح الثار لا شيخنا يا صوت الوطن كبر الله أكبر يا فلسطين دم البطل نور بينه احمد ياسين صوت الوطن كبر الله اكبر يا فلسطين